يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلبا واعلموا ان الله مع المتقين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 وَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتٌ وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَن يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم 119. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون 110. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم 123. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم